اللغنية الجديدة جماعة اسمع في الوقت الحالي حصريا على موقع دي جي محدش غالي دي اللغنية الجديدة اسمعها في الوقت الحالي محدش غالي انا كده مع حالي احسن بكتير تيرو يلا تيري ولا راح بكرا ييجي غيره في الوقت الحالي محدش غالي انا كده مع حالي احسان بكتير حرمته ورايا خلاص بقى كفايه اصله معايا حرقتو كتير وبيكو من غيركو مش لي حعيش ومش وعب عليكم وانا مستنيكو تروح اوتيكو مايشغلنيش اوه يلا يلا تيرو يلا تيرو حقكم حشيو يلا تيرو مشرفيني اللي مني مشرفيني I'm Shiva.